نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعينا ما بعده فنبدأ هذا الدرس بالاستعانة به وحده سبحانه وتعالى ثم نذكر الموضع الذي وصلنا عنده فقد بدأنا حفظكم الله ورعاكم الدرس الماضي بذكر أنواع الإعراب وقلنا إن أنواع الإعراب أربعة رفع ونفص وخفض وجزم فضينا أن الأسماء مختصة من ذلك بالرفع والنصف والخفض وأن الجزم لا يدخل على الأسماء يبدأ وأن الأفعال مختصة بالرفع والنصف والجزم ولا خفض فيها وذكرنا لكم كذلك تعريف البناء والمبنيات من الأسماء والمعربات منها واليوم حول الله تعالى نبدأ بالدخول في عالم النحو والإعراف فنقول يقول المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب علامات الإعراب إن كان الإعراب رفعاً، فله أربع علامات تظهر على آخر الكلمة رفضاً أو تقديرًا، علامة أصلية وثلاث علامات فرعية. أما علامة الرفع الأصلية فيضمه والفرعيات النائبات عنها فثلاثة الواو، والألف والنون إذا إذا تدبرنا كلاما أو نصا مشكولا مضبوطا بالشكل فإذا وجدنا في آخره ضمة أو قبلون الآخر واو أو ألف أو فعلًا فيه نون فنقول إن هذا معرب أو مرفوع هذه علامة وأعظم ما يوعين طالب العلم على معرفة الإعرابي هو ضبط النص بالشكل وأعظم نص عندنا مغبوط بالشكل وكتاب الله عز وجل ولذلك الآن لتعلم اللغة العربية فرصة سانحة عظيمة جدا يسرها الله عز وجل لنا على وهي تدبر كتابه سبحانه وتعالى والتعلم من كتابه وقد ذكر بعض معلمي اللغة العربية قديما أنه كان يصيبه بعض العجمة من شدة أخطاء الطلاب إذا أراد أن يصحح الواجبات التي يقدمها الطلاب يجد أخطاء كثيرة فيصبح لسانه متعودا على هذه الأخطاء فيخطئ كما أخطئوا فيقول كنت أداوي لساني بقراءة القرآن كان يداوي لسانه من الخطأ في الإعرابي بقراءة القرآن ولذلك حفظكم الله ورعاكم اليوم إن شاء الله تعالى خذوا أي صفحة صفحات كتاب الله عز وجل وتدبروا أواخر الكلمات فأي كلمة تجدون آخرها ضمة أو قبل نونها واوا أو ألفا أو فعلا في آخره نوم فهو مرفوع والرفع له أسباب كما سيأتي معنا وبهذا نستفيد من رسم المصحف في معرفة النحو والاعراب، إذن العلامة والإمارة للرفع أربع علامات حول أمارات واحدة الأصرية وهي الضمة وثلاث فرعيات وهي الواو والالف والنون. فمتى يرفع فمتى ترفع الكلمة بالضمة الكلمة قد تكون اسما وقد تكون فعلا ولا تكون حرفا لأن الحرف مبني دائما وإنما المعربات عندنا أسماء والأفعال ولذلك إذا ولدنا كلمة في آخر يا ضم إما اسم وإما فعل فالضمة علامة من علامات العرابي في أربعة مواضع أولها الاسم المفرد الاسم المفرد والثاني جمع التكسير والنوضع الثاني جمع المؤنث السالم والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء غير معتل وسيأتي شرحه إن تعالى ما هو الاسم المفرد الاسم المفرد وما دل على الواحد والواحد هو ما لم يكن مثنى ولا جمع هذا يسمى اسم مفردا فما لم يكن بمثنى ولا بجمع ولا اسم من الأسماء الخمسة لأن الأسماء الخمسة تعرض بالحروف ولا تعرض بالحركات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا يسمى اسم مفرد ولا فرق في الاسم المفرد بين المؤنث والمذكر تقول جاء محمد وجاءت فاطمة فاطمة وعائشة وزينب وسواء كانت الضم ظاهرة كانت حضرة محمد وسافرت فاطمة أو كانت مقدرة وقد مر معنا أن بعض الأسماء تعرب تقديرا الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون تقديرا فالاسم المقصور تظهر عليه الضم تقديرا تقول جاء الفتى العصاء قوية جاء ونحوها الفتى والعصا ونحوها هذه من أسماء المقصورة التي تقدر عليها حركة تقديرا يقول الفتى جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على اخره والمقدرة على اخره ملع من ظهور التعذر التعذر مع المقصور والثقل مع المنقوصي و إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم نقول منع من ظهورها المناسبة اشتغال محلي بحركة مناسبة ياء المتكلم إذن لا فرق في الاسم المفرد بين المذكر والمؤنث تقول جاء محمد وجاء علي وتقول جاءت فاطمة وعائشة وزينب وقد تكون الضمة ظاهرة نحو حضر محمد وحضر الفتى مقدرة والداعي والقاضي فالفتى مقصور والقاضي والداعي منقوص وكذلك إذا أضيف الاسم إلى آياء المتكلم مثل هذا كتابي أو جاء أخي جاء فعل ماض وأخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبله المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اذا حفظكم الله ورعاكم اول موضع من مواضع الرفع بالضمة على الاسم المفرد الموضوع الثاني جمع التكسير، وسمي جمع التكسير جمع تكسير لأنه يؤدي إلى تكسير المفرد بزيادة أو بلقس أو بحركة، وجمع التكسير هو كل جمع. دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغيير في صيغة مفرده جمع التكسير غير جمع المذكر السالم وغير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم ما يتغير المفرد بل بالزيارة فقط والمؤنث السالم كذلك ما يتغير مفرد البزيات فقط ما جمع التكسير فيتغير مفرده وجمع التكسير له ميزة أنه جمع ساوى بين الذكور والإناث عنده مساواة بخلاف جمع المذكر السالم فإنه خاص بالذكور وبخلاف جمع المؤنث السالم فإنه خاص بالإناث أما جمع التكسير فإنه شامل للذكور والإناث وقلنا في التعريف مع تغيير في صيغة مفرده وهذا التغيير له ست حالات إما أن يتغير بالحركات فقط الحالة الأولى أن يتغير الجمع عن المفرد بالحركات فقط أما الأحرف فهيهية والرسم هو وهو لم يتغير نحو أسد أسد فكلمة أسد مفرد جاء أسد فأسد مفرد مرفوع لأنه فاعل بالضمة الظاهرة على آخره وجمعه أسد جمع أسد أسد فالأحرض هي هي ألف وسين ودال والجمع كذلك ألف وسين ودال وإنما تغير الأسد الهنزة مفتوحة والسين مفتوحة أما الجمع فالألف مضمومة والسين ساكنة أسد أسد, أسد إذا تغير بالحركات فقط وتغير بالشكل فقط وكذلك نِمْرٌ وَنُمُرٌ نِمْرٌ النون مفتوحة والميم مكشورة وَنُمُرٌ النون والميم مضومتان نُمُرٌ فالاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في ضبط الأحوم بالشكل فقط النوع الثاني من أنواع التغيير والحالة الثانية أن يتغير بنقص حرف أو حرفين أو نحو ذلك يعني يكون المفرد أكثر الحروف من الجمع نحو كلمة تهمة وتهم فتهم مفردة وتهم جمع تهمة نقصت التاء تهمة أربعة أحرف جمعها تهم ثلاثة أحرف ونحو تخم وتخم فتخم أربعة أحرف والجمع تخم ثلاثة أحرف إذا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة تغير بالزيادة أن نزيد حرفا أو حرفين على الحالة الثالثة أن نزيد حرفا أو حرفين في حالة الجمع نحو صنو جمعه صنوان ففي هذه الحالة زاد في الجمع حرفان على المفرد الحالة الرابعة أن نجمع بين تغيير الشكل ونقص الحرف كقولنا سرير جمعه سرر وكتاب جمعه كتب ونحو ذلك فسرر جمع مكون من ثلاثة أحرف وسرير مفرد مكون من أربعة أحرف إذن هذا النقص وكذلك سرير السين مفتوحة والراء مقسورة أما الجمع فالسين مضموم والراء مضمومة كذلك سرير فيها ياء وسر بلا ياء وهكذا إذن هذه الحالة الرابعة وهي تغيير في الشكل مع نقص حرفين حرفين الخامسة عكسها تماما تغيير في الشكل مع الزيادة نحو سبب وأسباب وبطل وأبطال وهند وهنود وسبع وسباع فقد تغير ضبط الكلمة بالشكل وزدنا حرفا وحرفين في حالة الجمع السادس تغيير في الشكل مع الزيات والنقص جميعا يعني تغيير الكلمة تماما فتنقص حرفا من أصل الكلمة وتزيد حرفا من خارج الكلمة وتغير شكلها كذلك نحو كريم وكرما أولا الشكل الكاف مفتوحة والراء مكسورة الجمع الكاف مضموم والراء مفتوحة المفرد فيه الجمع بلا بلايا المفرد ليس فيه ألف ولا همزة الجمع فيه ألف وهمزة تغيرنا شكله وأنقصنا من تركيب الكلمة وزدنا أيضا حرفا ليس في المفرد إذن هذه ستة ست حالات من حالات جمع التكسير والجمع في هذه الحالات كلها مرفوع في الضمة مرفوع وكما قلنا لا فرق عند جمع التكسير بين المؤنث والمذكر تقول جاء الرجال والكتب نافعة أو تقول جاءت هنود وزيانب كلها عندنا واحد إذا هذا هو النوع الثاني أو الموضع الثاني من مواضيعي الرفع بضمها الموضع الأول هو الاسم المفرد والموضع الثاني جمع التكسير وجمع التكسير يسمي تكسيرا لأنه يكسر الكلمة يكسرها لغير حالتها إما بالزيات النقصان ما الذي يميز جمع التكسير عن جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم يميزه عدم اختصاصه بالذكور ولا بالإناث المذكر السالم مقتصم بالذكور المؤنث السالم مقتصم بالإناث هذا أخونا جمع التكسير ليس عنده فرق بين المؤنث المذكر الموضع الثالث من مواضع الرفع بالضمة جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لماذا قيل السالم حتى نميز بينه وبين التكسير لان جمع التكسير قد يجمع انثى واناث لكنه ليس بسالم مرت علي ست حالات تكسرت فيها الكلمة اما المؤنث السالم فالمفرد تزيدين عليه أشياء تعطينا دور هند تقول هندات وهكذا حدث لكم الله ورعاكم ما تعريفه ما دل على أكثر من اثنتين بإزياءة ألف واثنتين في آخرين المؤنث السالم ما تعريفه عند العلماء هو ما دل على اثنتين أما جمعة السلطين قلنا دل على أكثر من اثنين أو اثنتين لما عرفنا جمع التكسير ماذا قلنا ما دل على اكثر من اثنتين او اثنين اما المؤنث سنقول ما دل على اكثر من اثنتين بزيات الاف وتعين في الاخ نحو زينبات وفاطمات وحمامات ونحو ذلك نقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات زينم زينبات فاطم فاطمات وهكذا هند الهندات وهكذا حفظكم الله ورعاكم يعني يظهر الظمة واضحة فالمفرد المؤنثة ترفع بالظمة وجمع المؤنث السالم يرفع بالظمة بخلاف جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواوي كما سيأتي معنا وبخلاف الأسماء الخمسة فإنها ترفع بالواوي كما سيأتي معنا هذا حفظكم الله ورعاكم بالنسبة لجمع المؤنث السالم هناك خلط أحيانا بين جمع التكسير وجمع المؤنث السالم ننتبه له لأن الألف والتاء في جمع المؤنث السالم زائدة فاطمة فاطمات زينب زينبات هند هندات، قد نجد أحيانا بعض الأسماء فيها ألف وتاء لكنها من أصل الكلمة فعند ذلك تعرض إعراب دمع التكسير كميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات ونحو ذلك. فالتاء في أبيات ليست بزائدة. يعني إلى أن أصلها بيت وإنما تغيرت بالزيادة ويحارات من حالات جمع التكسير. وكذلك ميت جمع واموات. فهذه ليس ليس ولذلك لما قلنا ميت نجمع ونقول ميت قال هذه وأنت سالم. ميتة ميتات هذه بيزاة الفتاء أما ميت واموات فإنها جمع تكسير وليس بجمع لكن مغنث سالم الموضع الرابع من مواضع الإعرابي والرفع بالضمة الفعل المضارع الذي سلم آخره من العلة أي لم يتصل بشيء ناحو يضرب ويكتب فهذان فعلان مضارعان مرفوعان وعلامة رفعهما الظمة الظاهرة على آخرهما يضرب يكتب وقد تكون ضمة مقدرة كما مر معنا أن من أنواع الإعراب الإعراب التقديري ففعل المضارع المعتل الآخر بالواوي أو بالياء تقدر عليه الحركة في حالة الرفع وتظهر في حالة النصب لخفتها ويحذف حرف العلة في حالة الجزم حين اتصل الفعل المضارع بـ الاثنين أو أو الجماعة أوئل المخاطبة فهو فله إعراب آخر لأن أصبح من الأفعال الخمسة. التي سيأتي حكم عرابيا وأن لا ترفع بثبوت النون إذن أخذنا علامة واحدة من علامات الرفع وهي الضمة وقلنا إن الضمة تكون علامة لرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بأحد شيء. السؤال الأول حفظكم الله. مواضع الرفع بالضمّة أربعة. مواضع. الرفع بالضمة أربعة أذكرها بالتفصيل مع ذكر ثلاثة أمثلة لكل موضع السؤال الثاني ما الفرق بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم السؤال الثالث حالات التغيير في جمع التكسير ستة اذكرها مع ذكر مثال لكل حالة الحالة الصالة الرابع بين جمع التكسير من جبع المؤنث السالم فيما يأتي اموات أبيات أصوات هندات فاطمة زينب هذه ست كلمات بعضها جمع تكسير وبعضها جمع مثنى سالم أموات أبيات أصوات فاطنات زينبات هندات أموات أبيات أصوات فاطنات زينبات هندات نعم بعضها جمع تكسير وبعضها جمع مؤنة سالم بينوا هذا السؤال الخامس ما شرطه اعراب الفعل المضارع بالضم مع التفصيل والبيان ما شرط إعرابي الفعل المضارع بالضم مع التفصيل والبيان والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته